قل إنما أنظروا بالوحي ولا يسمع الصمت الدعاء إذا ما ينذر ولإن سَتَكُنَّ نَفْحةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَ مَا إِلَّا كُنْ وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال لحبة من قردن وإن كان مسقى لحبة من قردن أتينا بها وكفابنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء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 فقال لأبيه وقومه ما هذه السماتيل ما هذه السماتيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وأباءكم في ظلال. جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا كيدا أصنامكم بعد أن تغلوا مدبرين